بسم الله الرحمن الرحيم وص فاطمه فزاجرات زجرا فاليات ذكرا ان الهكم لواحد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 إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون വാലു ഇൻഹദ ഇല്ല ഐദിത് വന്നുബുമാമ ഇന്നലോസൂ ഔഅബനൽ ഔലൂൻ പുൽ നമു داخِرُونَ فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ പാലു ഇന്ന കുംകും തും തൂന അനിൽ യൂ ബല്ലം തൂനു മുനി വമകനല അലൈകും മിൽ സുൽത്താനി തും കൗമൗ പ ഫഹ പാല പൗലുറബിനും ഇന്ന കുന്നൗവീൻ ഫ ഇന്നു യൗമ ഇതി ഫിദ ബി മുഷ്ടൂൻ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَيُّ مَن لَّاتِ رِكُ أَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ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 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي ീ കനലി കറീൻ യൂലു ഐമിനൽ മുസദ്ദിക്ീൻ മിത്ന വകുന്നുരാദൌ വായമദീനൂ പലഹൽ അന്മുപ്പലിയൂ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 إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ لِمَنْ ثَمَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ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 ഫ <فإنهم> ഇന്നു منها فمالئون منها البطون ثم മിന്ഹൽ لهم عليها لشوبا من حميم ثم ലംമീം مرجعهم ഇന്ന الجحيم അഹും ല ഇല فَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَاضْرِبْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ في الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي ساهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني انني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يَا أَبَةِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ أَدَّى الصَّدَقَةَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيئا من الصالحين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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين اذن جيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابري ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبيحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم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 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 1000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ آلِهَتَ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ كَتَائِنَاثٌ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْقِهِ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم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 لَكِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ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 الصباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين അഹമ്മദലഹിറബി